يراد هو من ستين لمائة ألف طوارئ. الفورس والتنشال فوليوم ده جاز الطاقة. حضرتك لو سؤل منك فورس والتنشال فوليوم هون على جاز طاقة. ثوبي موجود في متحن جهاز ضغط إن شاء الله يعني لو سأل لو حد سألت فيه يعني. فالفورس حضرتك هتشوف السستوليج لوب برشل حضرتك هتشوف الدايزليج لوب وما بينهما هو ده بيقارن بحجم البوصائف المفروض ان السلول الطبيعي من 90 إلى 139 فسلول الطبيعي من 89 لتسعة وتمانين وما بينهما الفرق بين الاثنين من 30 إلى 60 زي ما انت يستغطي الجزده مرة وان شاء الله نستغزك زي ما اخذلك استغزتك يعني كل ما الفورس كل ما الستوليك يزيد يبقى اذا عند حضرتك هاي فورس كل ما... <تصفيق> كل ما التنشن يزيد يبقى هاي تنشن كل ما الفرق بين الاثنين اكتر من ستين يبقى هاي فوليوم اقل من 30 يبقى لوو فوليوم ففي شابتر ان حضرتك يظبط خالص السبيشل كاركتر اللي تيجي حضرتك في الامتحان هي روت اوف هب وكلكم بتعملوها كويس بس ارجع ااكد عليها تاني وتهمر بلس إن عنده, عنده عشرات بلس ان أنا لما اجي اضغط على المفروض الطبيعي ان انا عندي ريديال المفروض الطبيعي ما احسش بتاعهم عشان هما بيزعقوا لي خفيف المصر بتاعت كعك او يعني من عالي الرزع ده اللي انا احسه لو انا في يوم من الايام الرزع ده بقى قوي عندي قوي بس ساعتها هحس الوزن كاترل كاترل كاترل وهي ماشيه يعني واحد ايه كبيره ووزن عصفور كده ده صغيره والفر ده صغيره هيجي وهم ومجي يقعد كب هو ممكن احس ما اقدر خفيف قوي ما ده مش نقطه مرض او ثلاثه ده مش نقطه مرض ارفع الايد كده هو مستوى الهارد? اختفى. خلاص ده مش هورتة الهاربالس. الهاربالس لما حضت ادائية وزنق على المسافة في نص ارض وضغل بقوة حاسس التريل حاسس الويب حاسس الموجة وهي جيالي حاسس الرعشة وهي جيالي ولما ارفع فوق مستوى الهارد هلاقي ان الرعشة زي ما هي او اي من حتى زادت. خلي بالك عشان مش اي حاجة بطلق تحت يبقى ده غورتة الهارب <تصفيق> البريفو بوزيشن زي ما اتفقنا لازم نأكد على دوزال سيتس قلبي وخصوصا في حالات الديابيتس من الحاجات المهمة قوي نأكد عليها عشان لو هو بس مفكر يعد عدو سيكال كارديس او عنده اي مشكله عامله اثيروسكلروزس الايكواليتي اوف البولس سايز بتيجي يعني مش كتير بس بتيجي ممكن تلاقي البولس عندك ان ايكوال بولس فوليوم يعني تحط ايدك الشمال عندنا دلوقتي اهوت وشه شمال ورجلي ليه وتحط ايدك على رايت ريديال ار ويدك اليمين على الليفت اليد الأرضي وتقارن الخطة ما بين الاثنين فالاصل ان انا كليديكا ما اقدرش احس اي فرق الاثنين هيخطت الوداية بنفس القوة بنفس اللحظة الى اهو ايهما كانت من ناحية هي فهي المريضة يعني ما عنديش مرض الباص في ناحية عن التانية داس محرجايس على اعلى مستوى لان عندي عشرات الامراض طبرة في البلس فناحية على التاني. ما مجيش الاغير يقول لي يا دكتور انا حاسس اليمين قريج على الشيمية. اه مش اليمين هي الزيادة والشيمال الطبيعية? ولا الشمال اللي. HonAKE PLA Niralf. ما عنديش مقت بيتقوم بلس فناحية. يبقى ازا انا لقيت اليمين اقوى الشمال يبقى مليون في المية. الشيمان فيها مشكلة. ما عنديش حاجة تخلي اليمين ميت بالاقوى. يبقى مليون في المية. الشيمان فيها مشكلة. ناحية الابعض هي ناحية المريضة. ا حاجة ضغطة من بره حاجة في الجهود حاجة من جهود ايا كان فده يعمل عندك انيكول برس كوليون. في جهاز الضغط او باديك حتى على البريك الارضي القوة وتعالى على على هنا ما كان الريدي الارضي وابدي اعمل الاصلة عندي ان انا محسش هي حاجاتها. ولكن لو كان عندك ارتيريوسكيلوزيز دي من ضمن الحاجات اللي تخلي عند حضرتك كورد لايك سيسيشن. كورد مش حبل يعني. كورد زي الموهبه بتاعه الالم الفرنسيه او بتاع الالم الاحساس ده شيء مو صغير الناس الاحساس ده المقصود بالكورد اللي لو جالك طاقه فلوس حسوا في حالات الناس اللي عندهم مش جلوس فلوس فلوس مثلا ولا حاجه الباص دي الباص دي من تاني حاجات او دي اهم ما بين والماركت خلي بالك كل يابني ال-AF او الحاجة ال تختفي مع ال-Aكسر جميل ايه كمان اول كلمة اللي في الصين ان البلس ده اكتر من عشرة بال-AF اقل من عشرة بال-Aكسر ستول وايه كمان ال-ACG وايه كمان وايه كمان بس وايه كمان وايه كمان وايه كمان قاعد يزنوا عليك قوله اللي انا مش لقيها في اي كتاب علمي بس يومش دقيقة ما في المية. بس ما كنتم في كتب المصرية وبعض الكتب المصرية كمان ان في الاي اف اقدر اعد اربع اه في الاي ستول اقدر اعد اربع عدات متتالية بنفس القوة بنفس المسافة الزمنية. يعني انا حطي دي كده واحد كمان في واحد اثنين ثلاثة،, ستة، ستة، واحد واحد ثلاثة واحد واحد ستة واحد واحد اثنين واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد اثنين واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد هعمله ازاي? ايو عاكي زي نقوله. عاكي زي نزيله. اللي عليه وليصم بره كده هصده شكلك عيدة لما وقصت عنك. ده هصد عامليه. ماسك السماعة. وييده على الساعة. يعنيه على الساعة. وييده على الريجر. وييده تاني ماسك السماعة. وقال ايه? عبقارينه. عايز يعيد في نفس دي. عايز مخه. يركز مع الساعة. ده الفرنطة اللي هو. والراية هيمسفير هيركز مع بارت ريت. من السماعة. والليفت هيمسفير هيركز مع الهارتريت من ايده والكور بس نغزه من الجامعة ده كله جايس طبع مش كاي اسميك وانا انا بيقدر نعمل الكلام ده كله عشان كده تعمل ايه في طريقة محترفين وطريقة هوات طريقة المحترفين ايه انما حاطط السماعة على الايبكس وايدي التانية على الريدي الهارتري وعنية هتاخد دقيقة كده كل فترة تبص على ستاك عشان تأكل انا بديها هشوف في كام دقة انا سمعت صوتها ما حسيتهاش بإيضايا. في كم دقة انا سمعت صوتها ما حسيتهاش بإيضايا. لو رأيت الرقم ده اكتر من عشرة دقيقة قال من عشرة دقيقة ساستو. دبتوا بس ايه. فتبتوا ديه. كم دقة سمعتها ما حسيتهاش يعني احنا لو بنسمعها يعني ديني خلاصة خلاصة وهي مصلحة وبالضيع وقت بدأت ضيع وحقق الرسمي القانوني. هعد ال... من السماعة هي كاملة وارجع عده تاني في الديها اللي بعدها من اليد الارت يا كامل هطلع فينجر كبير ويقول لي يعني هو دي زي دي, دي, دي يعني فينجر مش هتفريت خمسة مش هتفرق كتير قوي. بس العيان اللي عنده اف ما بتلاقيش الفرق بتاعه 15, 12 فريس ستور خمسة ستة سبع والتاني خمسة عشرين تلاتين وربعين لا أرغام فزيعة لاي واضحه واضحة ما ما احضر أم... طريقة الباص اعمل ياب لي في بعض الفينجر بصراحة. هو مع حق بس شايفة ما يعني الراجل ما كفرش يعني لما قالها ما, يعني ما بخرجش من ملا يعني بيسحبش منه ضخيص منه للطب يا هو ب والله يبقى البلسة عندي تمانية وتمانين beat per minute average force and polymutation مافيش species character مافيش arteriosclerosis equal both sides and no pulse deficit بلك ايه ده هو ينفع يبقى الرسم الفوق regular وده تقول لي no pulse deficit بلك ينفع يبقى regular فوق وكي pulse deficit لا إذا نفّي المستحيل حماق، هيعمل أحمق. يعني إذا كان الرزنة غير مش هجيب بسند اصلا من بسط البسند. بسط البسند مش هعمله الا إذا كان الريجولر جولر. بس عايز عشان نشوف فاكر ولا أعلم عشر. ركز الله خليك شف الناس توقف لك يعني ما حصلش حاجة. بس في ناس بتوقف لك ويقول لك هو يدفع اصلا وهو منتظم في الهرم ترى. ينفع اصلاً يبقى فيه باصد الفيزيك؟ لا. طب لما اقول لها الهيه ما ينفعش يتنفع المستحيل. فخلي بالك ان نبدأ لو كان الرسم عندك هو منتظم هكيش يصير البراصد الفيزيك اصلا. لو كان غير منتظم ساعتها اقول له بيه ما تجوه باصد الفيزك اشترك من الريزيك. الريزي فيمرو ديه ايز اطولي من حضرتك لما انا قاعد او نايم على السرير كده وانت حضر الريزي الارضي والريزي التاني على الريزي الارضي فالمفروض إن انا تقريبا المسافه بين الفيمورال من المنظار تقريبا زي المسافه بين الفيمورال آرق من المنظار فلما تحط الديك الاثنين مع بعض تحس الاثنين ارض بيحبطوا مع بعض في نفس الوقت لو عندك اي حاجه هتاخر الدم يوصل للفيمورال عن الريديل. زي عواطف كراكتيشن مثلا او امبلوس عن الفيفرديشن بق او افضل فالدم هيوصل للريديل قبل ما هيوصل للفيمورال فتلاقي حسيت الريديال قبل الفيمورال بنسمي دي راديو فيمورال ديلي. دي حاجات ما بشي يعني متعانهاش الا ازا طيبة من قبل. طيب. تعال نشوف كده اللوكال كارد ايستيمنيشن. و تعالنا نشوف ايه اللي مهلي. على عكس ما انتم متخيلين. اخر حالة. اخر حاجه اخر حاجه فيها اخر حاجة يسالك فيها في البوست اخر حاجة فيها في لا اخر حاجة فيها اللي اخر حاجه هيسالك فيها في بيرجع السعود ولا لا اخر حاجه هيسالك فيها في موضوع الندير ولا لا يبني ركز في البيت لو انت مش عارف اصلا تعمل اجزنيش ولا وزعتلي المرمر زي ما عيان ولا هي حد ذلك ولا جالك الصفه صفر يعني تلاته عشان ما كنتش لحد من عشر يبني واضح وش ان انت حافظ مش فاهم واضح وش ان حتى المليك عشان كده اخر حاجه تفكر فيها هي المرمر اخر حاجة افكر فيها هي المروه اهم حاجة عندي هي البوسيش طيب هكشف عيني ازاي بقى اياني كشفه لازم اكون شايفه من اول فوق من عند السوبر ستيرن اريا لحد تحت عند جاموراكس تاج عشان كل الحته دي داخله معايا في لوكال كوز اكسبشن تقريبا هو اللي انا هدور عليه هو البوسيش البوسيش ما تعرفش تكس سايز مع عارش كويس بعدها يمكن في الكارديو بعض الكوتوب وموظم الكوتوب ووصمت لغتين على كده لأن انت بالكاردي تتعمل Combined Inspection and Devolution لأن يعني composition تحضي لك أتشوفها. تشوفها تحضي لك وتلاقيك ان انت يعني مش مش مش أدت كويسة عايزة عاملين Combined Inspection and رقم واحد عايز أشوف فيه ولا في ولا في عايز ابص واشوف اللي اخباره ايه انا شايفه رقم تلاته عايز ابدا ادور على البول سيشن ايه هما فوق خالص عندي سوبر سترينا بول وتحت انيجاستري بول سيشن سكن ده كرسي سليس مين وشمال عندي الاوردج وزاربوني البول موازي الستيرمن يمين وشمال عن دراين ولفت بارستيرمن و اخيرا اهم وحده فيهم تابع تاني انا عايز ابص على الاسكال عايز ابص على دول مفيش ملكوت ده عايز ابص واشوف في بارستيرمن ولا لا اول وحده ابص عليه من فوق سوبرستيرمن وتحت خالص اللي بيجس البارستيرمن سكن اليمين وشنان. عندي البرموني رايت وليفت ستيرنال ستيرنال عندي هي مرتاح إيدي جنبه في الناحية الناحيه مكشوف كويس كويسة وتشوف هل في ناحية بريتوليا البلج؟ يعني ناحية الوبرمانجيوهار اكتر شوية ولا لا؟ الاصل انها مش هارفة الاصل تنزي باعه ولكن لو في عندك حاجة ورا الخارطة على طول بتكبر مين الموست انتين وشي مرور رايتفينت كبير لو اندي عندك رايتفينت كبير وانا ممكن يزق العظم بس صلاحة الكلام مش مقطب الكلام الراكس. الراكس من الواجس حاجة اسمها رايتفينت كبير يزب العظم لازل يكون سبير بس دي برضه كلام في الدراس عايز لسه طري لسه قادر يتشكل عشان كده احصل عندك كولوديال بوج لازم يكون في عندك سيفير رايت من او ما عادش موجود دلوقتي الكلام ده بدري سبير من وموجود معقول يعني لحضرتك ريكورديال فالسس بيكون وانت صغير عشان اعطلتك لسه ايه؟ طيب؟ دكتور؟ نعم. العيان بكرش او رعب لعصيتس وانا مش قادر اشوف البركوردين كويس. نعمش نفسك حبيب. لف كده اهو. اعلى ماما كده لفي. عند راسه. من هنا كده. وقارن في ولا مفيش بريكوردين البلش ولا نعم. اول عند مش هتلاقي وقت الضفيفة دي ما توقفش عندها. غالبا لو في بريكورديا البلش. يبقى بريكورديا البلش بايت بكل دول. يعني غالبا مش هتلاقي عنده. الاسكن. لايديت البينز بقى. والكلام اللي احنا قلناه. والسكار هوه هوه هو بس اهم حاجة عندي. بمجرد السكار. وفريك دي. سكار دي. دي. السكار ودي اللي هتيجل كان السكار عندي هنا. خليان في المص هنا كده. دي السكار اللي في اللي فتحت او خرمت بها السترنم. وانا بفتح الشيست عشان نعمل open heart surgery. وبنسميها الميديان. انا بنقص. سترناتومي سكار. يعني فتحت او خرمي. يعني شبت. داخلت لان شاء الله سنجدت راحة. ميديان سترناتومي سكار يعني دي الستار. اللي انا جبت منشاري. ومتاز فاتح السترنم. وعمل open heart surgery. اللي اتيج لحضرك اتطالب اكاليوس بطنه. يا واحد ما غير صمام يعني كان ساوه بقى ولا ايه كان ساوه او انه هو واحد عنده كابيج عامل اسفل اسكيميكار ديزيز وعمل كابيج او باي باس جرافت عمل توصيل بالشرايين عشان باس الوستوىكشن ده المطلوب من حمله ده <تصفيق> عشان انا بخلوص ما منها لو في ميديا السترنوطل سكار هنعمل ايه ده اندكيش ايه لو نقصر تفتكر ممكن يكون سببه ايه؟ والله يا بيه بالهيستوري العيان ده ممكن يكون عنده long-standing history of ischemic heart disease and myocardium function فالعيان ده لما عمل العملية عمل عملية توسير شرائيين وبين بالهيستوري الخاص ischemic no heart disease طبلا وفين بالهيستوري ان عيان مغير صمام. تمام بس اسمعه كده وقلي بالصمعه بس مغير الهيستوري ومغير عنده صمام. مدين معنديش تغيير للصمامات اليمين ما التغييرات كلها بكلها للصمامات الشمال يعني يا ميتفل يا أورفك كل اللي أنا عايز أعرفه هل هو مغير صمام مترالي ولا مغير صمام أورفك هعمل إيه؟ هحط السماعة في الخانسة إيريا المعتادين اللي أقول عليكم اللي تعرفه لو في صوت حديدة سمعته صوت متالي صوت إن شاء الله يجب لك حالة سمام عالي قوي بدأ ساعتها يلقى اسمه متاليك هارد ساون الرياضي يريد أنه يريد أنه يطبيع ببالب أنا عايز أعرف هو غير إيه ما انت عارف عن مدة انت عارف عن مدة إن الميتر البالب بيدفل مع الفيرست هارد ساند يعني الميتر البالب ده متزامن مع السستور مع اس واند لما أوقتك فالب متزامن مع اس واند قاعدة مشلما خلصنا منها وخلصنا منها في الكارديو تاني. قاعدة اي حاجه في الكاردو سيستوليك يعني سيستوليك ساوند سيستوليك ميرمر سيستوليك سيستوليك بولش، سيستوليك سيستوليك, أي كلمة سيستوليك في الكاردياك في المتزامن مع الكاردو البولس يبقى اي حاجه عندي متزامن تقريبا في أجزاء من الثانيه فصلها تقريبا ماشيه مع الكاردو البولس يبقى ده اسمه سيستوليك.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 اللي جاي من سنة الرابعه بيحط السماعه السيستوليك ساوند السيستوليك بلس مش اي حاجه هتختلف عليه دايما الدايستوليك ودنك الاول والوحه الأولى بتحاول تخليه سيستوليك بس مخك مش عارف مش مقتنع ودنك عايز تعمله بس مخك مش مقتنع لو عدت ثلاث اربع دقايق على المطرطنه عن الصوت ده بتحاول تخليه سيستوليك خلاص هو مش سيستوليك هو ده دا دايستوليك اذا انا هيدي على كرونه بلس ودني على السماعه الصوت الحديده ده مع الكروتة بلس ايوه يبدأ متالك اس وان ايوه يبدأ مغير مطلق البلد. صوت الحديدة مش مع الكروتة بلس ايوه يبدأ متالك اس وان ايوه يبدأ مغير اوضي ايبا هنهعمل ايه? هنحط السبناء في الخامسة ايه المعدادة? هنجيب السبناء وركز بيزو اسمع كويس قوي. وايد التانية على الكروتة. لو لقيت صوت الحديده اللي هو اول التو كافلز هو اللي بيتلك ماشي مع الكاروتة البلس يبقى ما مايترال فالف لو لقيته مش مع الكاروتة البلس يبقى ده اورتك فالف ريبليس وملاحظه صغيره احلى حته تسمع فيها الميتاليك ساوند على الفالف ذات نفسه اللي هي الحته دي وهي الليفت استيرنال بورد ودي احلى حته تسمع فيها الميتاليك ساوند خلي دكتور. ده انا بغير صمام لسه جديد غير السماعة بتسمعه. عام زي عقير بساعة كده او صوت خط في حليل. لما يبدأ ايه بعد تلات اربعة سنين? لما تيجي تحط السماعة ممكن تسمعه في اي حيات. ان شاء الله إن شاء الله تحط السماعة تسمعه. لما يبدأ ايه ده مشوية عدد سنين? على بس ان شاء الله يكون بقى له سنة. السماعة عليه عند اعلى واحلى حتى تسمع فيها الميتاليك ساوند كل اللي انت هتعمله تايمينج مع الكارديو عشان تعرف ده ميتاليك اس ولا ميتاليك اس 2 ده احنا كده خلصنا اوبن هارت سيرجري في, في مايدل فالف بالسؤال اللي محطيه يعني انا عايز اركز لو في سؤال ممكن يحصل ايه او كده ما عادش ولكن لو في عندي عينه كمان بيوسعوا مايدل فالف والقلب ما طلعتش الهارت بمكانه ما نقلتش دم العين بره الجسم على هارت لانج ماشين زمان بيفتحوا عمليه كده دي يفتح هنا كده تحت الاي بيكس شويه تحت الايف دبل شويه, شوية كده واسمها ليفت لافت انفرا سكار فا لافت انفرا سكار الجيل ده موجود كتير قوي. ودي بتنديكيت ان العيان ده عامل حاجه اسمها كوزد مايترال غربودي اسمها ايه كوزد مايترال غربودي بيقول ازاي ده كان زمان ده راكب ده ماجرو كان يفتح السكريبت الحته ديت شغاله عندي متفطر الهارد شغال عادي خالص ويفتح ويفتح اللي انت كرست المصدر ويجيب شرطته ومجيي دبل شرطتين شرطه فوق في ال اف ايت وشرطه تاكس في ال اف ويدخل والله العظيم ويدخل بصبع فوق وصبع تحت ويبدا يلعب بصبار الاثنين لحد ما يقابل الاثنين في مصر. ايه هو الجانكشن ما بين في ما النص ويبدأ بصابعه او بعد كذا الدوره المطلوبه بيجيب ضايلته ويبدأ يوسع كل ده بيحصل كل ده بيحصل الهيمورج والارثمييا والانفيكشن ممكن عن يموت بس في كارست ويحصل ويحصل, ويحصل. كل ده بيحصل فذلك كان موجود ساعتها زمان اسمه كلوزد مايترال ريودومي اشكال اللي بقى في مجال ان ده يتوسع ما عادش جدا الموضوع ده زي ال ميديان سباتري سكوب اهم حاجه عايز اركز عليها هي البالسيشن قبل ما اقول لك على البالسيشن انا عايز اعرف ثلاث حاجات كل بالسيشن لازم ابقى عارف احط ايدي وانا احسها ازاي لان لو عملت الميثود صح وكان في حاجه محسسها وانت ما حسيتهاش مش هتعرف ان انا لو عملت الميثود غلط وحسيت حاجه اللي غيرك ما حسهاش هيبقى برج ان انت جايبها بصوره عشان كده محتاج طار بيلك بحثوسها ازاي? اتنى حاجة هو الطبيعي ايه? يعني هو الطبيعي ايه? يعني هو الطبيعي ايه? احسي ولا احسش اشوف ولا ما شوفش ولا اعمل ايه? بصور كده. لو حضرتك افرد جويت الانت افنين اوي وانت ارفايا قوي، المفروض ان كل الانتواتسيشن اللي مكتوبة عندك دي لا تتشاف ولا تتحس. كلهم كلهم. ما معادة واحدة. الابيكس تتشاف وتتحس وليميجاستريك اكتشاف فقط. يبقى في الابرج ويت كل الفلسيشن عندي نورمالي إمبالبول إمفيزيبول إلا الايبكس بالبول وإلا الايبكس, وإلا الإيبكس. عشان مصدر بتاعها هو الابنومان الوضع. الليه معلومة. ثالث معلومة طبعا لو سعدتك الخنت كلهم اختفوا لو كلهم ممكن تمام بقى دلوقتي معلومة. لو حسيت بلصيشاً مش طبيعية هفكر في ايه؟ او اعمل ايه؟ بصل لو حسيت بلصيشاً مش طبيعية السوبرستيرن الاريا تفكر هاي برا ديناميك سيكوليش من كولت المرز عشان غال في الجسم عندك في عندك الكاروتين والسوبرستيرن الاريا بيمان فيها البلصيشا ده اهم حاجة لو حسيت اولتك وبرمونة البلصيشاً على غير العادة وما كنت حس فكر ان حجم الترامك اللي هنا او الوقت الواقع هو الترامز زايد. يعني لو حسيت على أول الاريا أفكر بك عندي أو في لو إذا على الوضع الاريا لقيت عندي وضع البوستيشن. واضح؟ فا عندي لو لقيت على غرفة أفكر بك عندي إنه لازم أو في هايبر تنشن برويت على البطونه دي يبقى في عندي ريفيشن او في بقى مودرن <تصفيق> تايب طب الرايت والليفت بالاستمانه افكر فيهم ازاي خلي بالك ادوق الناس تكون عارفه الهات بتاع البورت كويس الهات مش موجود كده في الحقيقه الهات مش موجود رايت ايت رايت سيلت ليفت ايت سيلت لا الهات مش كده خلص لو نحط كده عشان امسك عمال شد في شعرك وانت في شمع حاجه حط لف لفتين بقى لف كده ولف كده يبقى الموست تاير تشيمبر هو رايت رينكل والموست موستير تشيمبر والليفت ايجير عامل كده رايت ايجير رايت رينكل ليفت ليفت كده هو على الحرد واضح ان الحرد لف لفتين وعامل كده مستيرو يعني لو شرط الدقه الحته دي الجزء ده معظم الانتيرور من الفيرور بوردر بتاع الحارت اللي زي السراعه دي وادي و معظم الليفت باتك موجود ورا ما لك منه دي اللي هي بتاعه الايكس بس عندي ان معظم الاوبياينج اللي موجود في الليفت ورا الستينر هنا كده وعند الانتيرور بارت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 بيقول لك ان هيوج الليفت ايتريم صعب بيكور ويلف لورا برضه ويطلع لك من الناحيه الثانيه اللي يعمل رايت فورستينر بوزيشن هو الرايت ايتريم او فيو ليفت ايتريم ويعمل زفت فورستينر بوزيشن هو الرايت فيكل او الليفت ايتريم عندك بيفور خلي بالك من ايه هنا الاسمي عشان ما تعملش الدنيا وش الزما طيب لو لقيت عندي بجس البولسيشن خلاص احنا قلنا في الابدومين يا اما مشكله في الكلي يا اما مشكله ليفر يا اما مشكله اولتو عرفنا الدكتور متخصص الايه في الطبيعيه المفروض ان انا بحسها ريكلايز يعني ريكلايز يعني وان انت يعني نقره خفيفه بتطلع لبره مع السستول سيستوليك بولس ومفيش عليها اي ثريل ولا فيها اي مشكله خالص ده كل البولسيشن الطبيعيه اللي لو احسيه زيادة فيها عرفت من سببها ايه لو اختفت اي حاجة بقى انفوجن اي حاجة من الحاجات دي كنت. طيب بس انا لازم اعرف اتصلت ايه احط ايدي ازاي عشان احس بص اللي لازم تعملها ايكشن عن قاعد السوبر ستيل ده بسيط عندك بقى قاعد هبص الاول من تنساش ان احنا في بايل سبيشال الاول على السوبر هنا كده وتشوف هل يا ترى عندك السوبراستيرنال عندك ولا لا لو شفتها حط يدك وتاكد لو ما شفتهاش برضه حط يدك وتأكد. بس السوبراستيرنال اري دي ناخدش غير يدوب صابع بس هتتحط الاندكس بتاعك والعيان لقته سينفليكس شويه وتحاول تضغط هنا وتشوف هل انت حاسس ولا لا المفروض ما تحسش لو حسيت الموضوع ده قوي او هايبر ديناميك انفليشن موجوده الاورتي كوربومون اللي بوسيشن معاياك نعمله ضغطه تاني احسهم ازاي يا اما بالتبس right hand او ذا رايت فيسيت او بالالر فودر او برست هاند يعني وانا نعمل ضغطه يا اما اجي بايديا احط ايدي كده وكده او احط ايدي كده وكده عشان احس راي ويف سكت البروتسيس بيس عشان ماسس عظم في مودري يا اما بالكبس او بالرايت هاند كده وكده او بالانر بوردر اوف ذا رايت هاند كده وكده ودي طريقه تحس الالفيزا ولكن اياك اياك اياك, إياك ولعنده مع ظهره تحط ايدك كده تقول مش حاسس حاجه مفيش حاجه لا لازم تخلي العيان يقعد الاول ويميل لقدام ترجع تحس تاني لازم تعمل اوتوميتيشن لازم تحاول تخلي الهابت يقرب من التشست بول المفروض ان هو لما يقرب من التشست بول حضرتك لو ما حسيتش حاجة تحلف بالفم المليان ان مفيش حاجة. انما ما ينفعش مع النايم على ظهره ان انت تقول لي ان هو هوت بريزر مش لازم الحل عن ايه يميل لتافه اشتغلت الليفت بقى الصينه مبسوط ازاي في الحته دي اسمها هيل اوف حط كف هي الاقائد فيجر مع هاي بوتيلا حتة دي حط لي المنظر اهو عند الدرايفر كده وكده كده حط مش عامل كده عشان ما ضغطش من حتة تانية ويتجالي غلط ان من باصي اهو حط لي كده وكده كده وكده اهو الدرايفر صنير بوسيشن الدرايفر كده وكده. عشان اشوف ولا فيش رايت برستن بوزيشن اللي بيجسد خلاص اتكلمنا عنها اهم واحده عندي هي الجيبيتر بوزيشن ما تنساش دايما انت في انت اندال بيش انسبكتد ايفكس ازاي الايفكس هو اكتر موست نورمال اكتر لتحت اكتر حتى, حتى لبره متشافه كويس محسوسه كويس على شيسكو هو ده ايه ده طبيعي خالص ان البوستس دي 100 كيلو اوفر نايت تتشاف وتتحس هي الايبكس بتخرج كده او بتطلع كده فلو انا نايم على السرير لو جيت بصيت من هنا زي اللي بجس ريشن مشوفهاش كويس ولو جيت بصيت كده برضه ما كويس احسن حاجه انك تبقى عمودي عليها المنظر ده يعني لو انا نايم دلوقتي على السرير وانا انزل ابص زي اللي بجس ريشن مش كويس اجي من عند رجلي وبص يبليه وشنال مش حالو. احسن وضع بص فيه لان انا على ظهره ينتج اوص كده لمنظر ده. وتشوف ليه ولا ما فيش الاجستيش عشان عينيك تنزل عمودي على ايه? على ايه. فيه يا ساعدة كهناك. خلاص احنا وفرنا مساحة كبيرة جدا. ما ان انا محتاج اعمل ايه في الابيكس? محتاج ان انا انا اعمل اول حاجة على السايد مكانها فين? ثاني حاجة على او السايت بتاعها. ثالث حاجه على التايمينج بتاعها وبعد كده محتاجه اشوف بتخبط فيدي ازاي واخر حاجه في ولا مفيش الميداليه اللي موجودين اول حاجه عندي هو السايد شوف تابع ليه ما متجريش لازم تحط سمك بتاكد ان هي اللي بتخبط في يدك لازم تكون بلبل لازم تقول وسبت اللي انا حسه اكتر من اللي انا شايفه عشان دي ممكن تكون انعكاسات للضوء دي من النقط المهمة قوي اللي انت لازم تاخد بالك منها اوكي هحط ايدي دلوقتي على الايبيكس تمام حسيتها اوكي ايدي اليمين على الايبيكس ايدي الشمال هتعد الريلز زي ما عرفنا نشوف التتالي بتاع السستريس ديس وهوب قول لي التتالي واحد والريليشن بتاعك يبقى يوفر لايت غالبا غالبا غالبا هتلاقي الاتي بديا الخط مش كده بكرر تاني الخط ما فيش على وضعه عامل كده فالالاينمنت كله والألم لازلاء اسات المحور بتاعه اللي مبني عليه اللحم بتاعه ومحمل عليه اللحم بتاعه جاي بالعرض والليفت فنسكل والله الاحمر ده المحور بتاعه سيخ الحديد بتاعه جاي كده فالاصل ان اللي بيخوف في ايدك هو فنسكل واحد بس بالاصل ان الابيكس عندك يسلوكالايز الخارجة بتنطلق وتطلع رأسها من الفتح انت كون سي. لو الرايت فنتك كبير هياخد الهارت وياخد كل حتة والابيكس ويطلع لبرة حسب ومتلنا الاكسس بتاعه. وبتلاقي ان الناس عندهم باعت نتفيد دايش اوت اوتورد في الخامس لو اللفت فنتك الك كبير هتلاقي اخد الهارت والابيكس وينزل لتحته والبرة وده بتلاقيه عندك الليفت ابيكال او الليفت ان تريجونات يبقى اول حاجه الصايف ورت الابومايت بتاعتها ايه تاني حاجة الصايف شايفها بعينك ايوه دكتور تقدر تقدرها كده ايدناك مين بالظبط يا دكتور ودنك 2 سم تقريبا اهو حط ايدك كده تحتسسها فين الخامس طب حط ايدك السادس بايظ خلاص يبقى كده اسمها لوبراكتس ان شاء الله يبقى حاجه بسيوت مفيش هنقعد كام يوم عشان حد الايه مش لا لا لا لا لا لا ده كتير قوي محدش فينا هيقدر يختلف عليه بس هو في سؤال بنطلع نوصل له ايه هو, هو أنا كل الحالات على كلامك بقى اللي انا فهمته كل حد اخش عليها الايبكس قالها لي يقول ايه لا عادي طبعاً هو حاول تبقى البيت. البيت ازاي في هتفترض إن عينك وحط ايدك في المنظر ده كده بالبستير اجزاء الراين تبدا ان انت تقرب مش حاسس حاجه قرب مش حاسس حاجه قرب لحد ما تحس باربع صوابع صابعين اثنين صابع واحد خلاص هي كده بقتل العكس عرفت ده طب انا وصلت فوق وتحت وفوق وتحت وفوق وتحت وصلت لحد اخر مش حاسس حاجه مش حاس حاجه اه امشي بقى تتضرب بالجزم على الناس لو ما قلبتش العيان على جنبه الشمال اياك. فم اياك. فم اياك. فم اياك. حد اخل الصوت. حد ثلاث ديان. اياك. اياك. بتفرق برء السامة عن القلب. اياك. تقول لي. مش حاسس الهيبس إلا لما تنيم العيان على جنبه الشمال الاول انا كنت اولاك فوق. ممنوع تقولي تقول لي مش حاسس المسل لما ميل الفور. صح? دي اولا. غالطة بيتنا اقول يا وحش. ما تنساش تعمل كده. لما لو جيت حطيت ايه كده لعننا مع ظهر ويقوم بشي ايبكس مجمع بنام على جنب الشمال اللي في اتاقي او فوش تاك. هل ترى ترى ترى بأرحال قصر مش هتنلك الا لما تنايل عنا لما على جنبه الشمال كويس تي حتة سنساسة تغيرة كده. حتة شدرة كده. حتة تزوق الكلينجي. لما العيان بنام على جنبه الشمال فالايفكس هتحدف لبرة شوية تلين صنع. حطيت صبعك عليها. اه? لما تيجي ترجع. فلاش زي لو تحط صمعك على المكان الاولى اللي انت حسيني وتخشي لجوة اتنين سنتي شوية لان لما انا ما ينتك على جانبك الشمال، فهرت حدث لبرا وابا اقوى شوية وانا هرجع كده واجيبها الناحية التانية وابدى اشوف معايا الابيكس اخبارها ايضا طيب، ايبا ده قصة الايه قصة الابيكس عندي وازاي كعمل لها وزايع وفليكسين التانية الطايمي من الحاجات اللي بتطلعها اخوطني وانا طالب. ليه? لان اه كنت عمزك جاموس اللي بتجيه كده الصغير او بش نعمل حاجة بحاجة بزيجة. بتفكر بفرطة بيعمل ازاي? هم تعمل كده? <تصفيق> المفروض ان الايبكس بتخش لجوة مع السيستوك. افتح كل الكتب. لكن الايبكس الطوية السيستوليك بلش. تطلع لبرة مع السيستوك. وده كان عكس المنطق وعكس الكلام اللي بقوله. بس انا كنت شايف كويس كنت مفكر ان الهارت بتاعي عامل زي ما انا مرسوم في كده يا ابني مشكله حبيبي يا ابني حبيبي مشكله بنت جاي بالمنظر ده كده اهو هو المستنتير والليفت فينتكل جاي downward laterally almost تقريب. بنت لما بيكون بيكون رائز بيكا بيكون ترك بيكو فيل بياخد الهرد يكشي كو خلاله والليفت بيكون يعني هما الاثنين والليفت من الابقط كله يتشد ويطلع على برة أنا عندي عشان اللفن في الاقوى وبيكون تركت في المنظر بتا كده عشان كده حضرتك بتحس ان الايبكس ليه سيستوري فقط طيب اش عرف لي ليطلع عالبرة مع السيستور ولا دخل الجوة مع السيستور يلا بتاعي الجهاز يلا بتاعي الجهاز يلا بتاعي اي حاجة بقى في الكارديو مع عايز سيستور كامل مع باوز يعني ايه بسعدت ايه الشي مانع كوتت حضرتك اليمين على الايبكس اللي مع بعض نفس الوقت يبقى هي اسمها ولكن عاملين كده مفيش حاجة اسمها diastolic داس اسمه مطلق مش كده هي, هي systolic bulge هي systolic in relation to the تحط ايدك محطوطه على الصدر وايدك الثانيه على الايبكس ونشوف هل مع ضغطه الترويد ايدك بتضغط في نفس الوقت تقريباً تقريبا ريستوليك بولش ولا الاثنين ماشيين عكس بعض يبقى ده سيستوليك ديفركشن الاصل انها تبقى سيستوليك بولش اللهم لو الرايزنج كبير قوي ساعتها هيأخذ الهبط ويخش جوه في السيستول يبقى عندك سيستوليك ديفركشن اخر حاجة الفريل تحط ايدك على الفريل على الايبكس تشوف هل انت عندك سيستوليك ولا داياستوليك الستوليك والدايستوليك يعني معلمي في مهرن برضو اعرف ازاي من الرعاش اللي هم رعشه يدعاشه على عينين هلأ يستوليك والدايستوليك ما لقيت عندك استوليك تريال على الابكس بس غالباً ده ما الجيرج. لقيت عندك دايستوليك تريال على الابكس بس غالباً ده ما يطلع بس ما كروه ان التريال ده فايبريشن واحلى حاجة تحس فيها فايبريشن سنس هي فيد ده البيكس او فينكر هيت ده عشان انت تحط هناك على ايدكس المنظر ده كده والمحاط يجي المنظر ده كده وتشوف هل انت حاسس اي رعشة زي فايبريشن بتاع الماير ولا لا شوف بقى البت كده والواد كده السميس الشاطر الاداه دي كده اللي ياخد وصول مارك ويلاقي ال 35 الميج بتين ايه بقى داخل ووصيل ملفوس ايده جيبه بي وينه بداخل كده تسمعته كده داخل حط ايده كده طيب عامل انسبكشن حط ايده كده عشان يحس الايبكس فالايزيشن ب اربع صوابع صبع لو ما حسوش انما جنبه الشمال جه قال ايده وعاملها كده سفترل وجا طالع يدي الكومنت ده واحد داخل بص في العين. مجولة في اللفت فايفس انت كوستر اسميس لبرا. يا ابني اللي <تصفيق> وايب دا فاكروس لبرا. اللي وايب ده مسلا يعني كان يشتغل شا... صفح انك دوار مسلا بيجي بالليل بتاعنا كامل والطول يا ابن. وفاهم انت كامل ايه? وعارف ان انه برا قالك وان انت شايف الحالة ورا وان انت الحالة بتديها فاكروس وتقول لك. يا ابني المفت. يا ابني اهم حاجة المفت. ارجوك اتامل المفت مش بالفاين. ارجوك ما تحشش. مش حاسس الايه بيكس مش حاسس ايه بس انا انا شخصية انا شخصية انا كحسان. وانا في امتحان الكارديو دخلت لحد يا سبزة اللي هي له. احنا من النواب ومن الفلوس من الحالة هنلاقي ايه? قال لي البلس. احضت يدي على البلس يا مؤمن. بس تصبب عليه الساعة. تبريجورة زي يقول. يا ولدي اللي عبدنا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 طارك يعني طب يا راستو دي جريزه ترص بص لي يا سيري يا عارف بقى اعش من موقفنا يا سيري قال لي بص. انت مفهمش حاجه في وياك تخصص لو حضر مخصص وما ما قال لي بس انا هتديك درجه حلوه عشان تكون صادق معايا عشان كل البهائم اللي قابلك قعد يقول ايه اف ولا عندي دلوقتي ما ايه ما تكذبش، لأن الدكتور عام بيقلب. يعني في كتير عام بيقلبه، ما تكذبش. اللي انت حسه، قوله. ما تكذبش، ما تحشيش، مزلاش داخل، انت في حاجات ده محطين. يعني عارف انت يقولك السكاة في ناس ده داخل ان هو باين وشي مش انت ولا سامع الكلام ده. اقول لها انا بصني سكتلك انت سامع اللي انت بتقوله انت مختنق اللي انت ده منظر واحد من وش فما كل الكلام اللي قول والله والله كل يوم والله كل في 200 لكن الشعب مش يكن حد يعني والله يمكن ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون ما هيش يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان في مستحيل الرجال يكون درجة ان يكون حاجة زي يكون مستحيل هو يكون مستحيل ان البركاشن ابسولوت اصلا ولا عاد في اي كتاب بس عشان حبيبك وحبيبتك لو على عيان عشان عين عاوز هو اللي ده الكاردي. لأ. يفنى يفنى في الكاردي يا ايه اخر في والباقي كله كونه، انت جايب الموضوع وردة حاجة بس حاجة حلوة. حضرتك وكان ده اول حاجة صح، يعني السماعة. ولا؟ لي؟ بعد تناشر سنة خدمة، بعد تناشر شهر خدمة سنة خمسة ألبس السماعة صح؟ أي ما على الخش يسمع جوه قالت الفيله على دخلة اور ورا اهم حاجة لا تتاكد ان الاي بيس باصه قدام اتاكد السماعة مفتوحة وحاسس كويس قوي هتبدا السمال الاول على الخمسه اي بي بتاعك عايز تبتدي بتدي عايز تبتدي اورديك ميمونري سكند اورديك اي بيس بلاكازد براحتك عايز تدي اي بيس ترايتوزد فير اس اورديك ميمونري براحتك بس امشي بنظام ما تلعبش اكس و تقعد تلفان امشي بنظام المشاكل اللي بتحصل كالاتي هو يحط السمان هنا يسرع. يبدأ يعلق ويحصل ويتنخبط ومش عارف ايه ال... مش عارف ده ده, ده البلل من بتاحك. جاب نصف. جاب نصف. ارجوك ما تتكلمش قبل ما تسمع الخمسة ايه. يعني ايا كان الصوت اللي حضرتك السماني. ايا كان الصوت لحظي السماني. سمعت أي ايا كان السلطة بتسناده مقابش عند اول مرة عشال ليه معه الماء والبناء وكما الله ما ما الوسم على وركز مع العيان في العيان. انا عايز من بس والله حاكتين اتنين والله حاكتين بس وأي واحد عنده اي كيو خمسة كل داخل يعني أنا لع بس أيك موس مدرد نتريز مدرد انتلج. يعني ما مين. أيوة. اسمع الخمسة إلها كويس قوي قوي قوي الأول وبعدين أعلى حتى للصوت الغريب side of maximum intensity. أقولك هاي موب هو ليكش تسمع الصوت الغريبين، وأقولك أعلى حتى للصوت الغريبين. What is the side of maximum intensity? دي يقول لي يا دكتور انا سمع المنظور بتاعي انا لقيت هو ما سمعت رأس نادي من امم أعلى هو ثاني السيستوليك ولا بايستوليك. السيستوليك ولا أعرف يعني حضرتك حطيت حضرت بين الاس والاس 2 الصوت الغريب ده يبقى سيستوليك والله يا دكتور انا لسه موصوطش الخبرة دي مع طلعة الكاروتيد او طلعة الايبكس اذا كانت ليفت فيتكل يبقى سيستوليك يكون كونستيتوتد يبقى ده سيستوليك حاسس ندم بتحاول تجيبهم مش راضي يجوا يبقى هو ده صح خلاص خلاص انت مش هتيجي لحضرتك غير الاربعه مرامين الاساسيين اول واحد واسهل واحد وهي ساعدك ويا لو جالك وراء او وراء على طول الاسهل انت مايكروجيت ندوق الترتيب دي حضرتك السماعة. هتلاقي اعلى بالصوت الغريب عند ايدك إلك على مع البولس ما اعرفش حاجه للطرف نخلي اعلى حتة عند اي وان وزي ستولك بنبقى والتكسلوس. معرفش حتة غدية. معرفش حفل الدول كامل دي. خلاص اللي بقى نظري. اطلع كده تشوف بتاعه. اطلع كده نحن بيضع طريق. اسمه مثل هنا. كده نحن بقى اسمه خلاص? معروفة واكيد لما يبقى الابكس لما عاني مية لقدام هزي معروفة واكيد ان هو طالما على اللفت لما عاملك سعزات هزي معروفة ان الابكس ده هارد ساوند اكيد يتبقى حاجتين هي ولا في تريل. وتجريد بتاع دي. طب انا رفش. تريل ده على السايد ماكسيلري سمعت العيان على حته الصدفه ها خلاص لا كده وابدا احس على السايد ماكسيلري واشوف ولا عشان الجريد اللي هتيجي لحضرتك هي حاجه من الاثنين يا جريد يا 4 يا خمسة. واحد واثنين ضعف ضعاف قوي ما يجي لكش 6 بيموت ما يجي لكش يبقى يجي لك يا 3 يا بينهم ازاي 3 معاهو سترين 4 مع 3 البلدي سمع المروه يالا سمع المروه يا اه الليل <تصفيق> لا طب لو في نتكلم بقى هو loud يعني أربعة ولا very loud يعني الخمس. الفرق بينهم إزاي؟ حسنا ما سمعت؟ سمعت؟ طريقة الناس السنديسه طريقه الناس اللي مش الناس السنديسه اللي عندها سلساسه داخل وشك وانت في المرايه جريت 3 شايف ميلك مين سامع المروه ايوه عك سامع كده ده جريت مش جريت سامع لا كده 4 كده خمسة سامع يا <تصفيق> لا ده عايش في ماسك اكسبيريشن مش عارف احس مش عارف اشوف اعمل ايه لا وسمه اه يبقى جريد 3 طب لو في ترل بص بقى لسه اه ارفع السمع نص رفعة. لسه سمع او اختفى او يبدأ ال اول بس. يعني احط سمع لمنظر ده. في ترين احط سمع. تمام. ورفع نص رفعة. او لسه سمع او ده, ده. جريد خمسة. ده ال لو اختفى بعد مربعات السمع نص رفعة. يبدأ ال بس او جريد ال ا او ده جريدي بتعمل. زي ما انت شايف كل الكلام في الاجيس. ثم حتيتي بس. عايز تعرف. اعلى حتة للصوت فين? سيستوليك ولا دايستوليك؟ هو مش اكتر من ايه من كده جميل الكلام ده طيب ده الاول دايستوليك تمام طب المايكرو ده ساعتك هتحط السماعه هتسمع صوت سيستوليك اعلى حد على الايكس حط ايدك على الكاروتيد مع الكاروتيد برضه ما اعرفش حاجة ريكوليات الطفل بتخلي عندي صوت سيستوليك قاعدة على الابيكس غير المايت الرجل يمشي كده بلدكاترة كده وتابعه لحيط الأجزلة هكيد أكيد لما تميل على جنب الشمال هايسي والفيد أكيد, أكيد هايسي المانيكسر سايت وزي قارش أو صوفت دويج ميرمور والجليد زي ما احنا عرفتنا حيطة لها مطيب معروفة أقرر تاني اعلى حدة فين؟ اعلى حدة فين؟ اعلى حدة فين؟ اعلى حدة مين? يهم واحدة. بعدها سيستلي في الداسفل. الاغورتي في جرش. وده من اصعب المرامل شوية. وده غالبا بتشوك في فيه من البريفرال فنونا بتاعكم. الصوت على أورتك بجيرج بتليه عامل ازاي؟ أنا لحط الهن عن الساكن أورتك إلي أورتك وده 1 2 بعد الثاني بين السون بتاع الداره جديدة او مش مع الكروت بس في ملحوظه صغيرة از الجارد الاول انا عايزك تسمع في الحته دي هنا كده صوت بيعمل جنب ماسوره هواء بتعمل تركيه او تسمع في الحته دي طوم خلي بالك ان انت لو قلت في جيرج لو النفس ملايقك اكتب عشان انت ما يبضح. زي البروي كده ما أخوف منك النفس ايه من واحد عندك هو ودي بقى كده يعني بص بيجي له من حلاوه الحته اللي انت عملتها بيرست بيعيط من خاطر الاسر تسمع السماعة تضغط سماعة, سماعة اسب على الخامسة الى حي المفروض لو انت جاي سماعة عينك على جنبه شوي. عشان كتيرة جدا ما بيظهرش غير الماء المهم بتاع الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من يعني من يعني يعني الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه خالص الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من في بي فرق بين اسلوب العرض وفي فرق بين اسلوب التشخيص يعني مثلا مثلا مثلا لما اجي اشرح مثلا تطور التايد او تقول بس يشرحوا الاي سي جي في فرق ازاي تقرأ الاي جي وتوصل لتشخيص وفي فرق ازاي تكتبه او تكتب الريبورت الديابلو بتاعه فرق انت هتسمع العيان ازاي وازاي هتقول له فكرك ازاي وفي فرق انت هتعمل كومنت ازاي يعني المفروض انت بتيجي تعمل كومنت اول حاجة تعلق على السمات ال سي 2 كده كده مش هيجي لك انت اي قلت ساوند اللي جاله بقى ولا سناب ولا كناب كله. هدولي فيما لنفيش ميرمر. وكده كده لنفيش بريكارد يا راب. انا بقول لك ابدأ بالميرمر شخص بالمرمر وبعدين ركب الحارت ساوند على الميرمر. يعني ايه? يعني لو انت شخص نوع ايه اس وان طبيعي. واس دو هو اللي طبعي منك طبعي منك. لو شخص نوع مايتر ريجيرج. ايه اس وان ضعيف. اس دو نور ما لو قلت تجيلش غالي تلاقي اس واحد اس اتنين لو ما واحد عالي قوي بالنسبة قبل ما السؤال في تفسير غير يعني في ما انا حاسس ان اس وان اعلم اس دو. اشعرفني ده ولا اس دول ما اقول لك وليك يبقى المفروض الصايع ايه هي مفيش كومنت على الاس 1 تيست غير تحت على الاي بي يعني ماينفعش عطلك احط الاكس هنا فوق هنا كده وتقول لي اس 1 اكزيمتيد ولا مش ينفع على والعكس مفيش كومنت على الانتست بتاعت اس 2 غير فوق على البيز والنهار على الفيرست اول كريريا وعلى البرموجنري بس هي الخبرة بتخليك تقدر على الممر تقدر تميز عملك مشكلة بها بسهر مبالا. تاني حاجة اسمع الخمسة ايه كويس. دايما افترض ان احزك فقر ودخلك عيان الارض ليش بتاعه ستين في الديل. وده صعب. بس انت الفقر. ودخلك انا عملي اخو بيتا بلوكر. ودخلك في الديئة. معاك ستين فرصة. ستين فرصة. بتحصل. مع <تصفيق> <تصفيق> يا ابني شهد السماء ليه? والله ما حد بستعجل حد ما شوفتش انا ما اسمعتش إن حد يعني اللي قلمت في القرية جدا. وده ما بيحصلش كتير. ما حد يقول لك يلا يا ابن. يلا يا ابني خلص. هتقول لك كده. ادي لنفسك 40 ثانية. ادي لنفسك 60 ثانية. واسمع اياني. انا بدي لك 60 فرصة تسمع فيه 60 فرصة يا اللي اللي سيتيم فرصة يعني تخد 5 على الاي اكس اول مره و5 على و5 و5 و5 كده وارجع جود كمان 10 كده 35 وارجع شوف السايد 10 كده 45 كده 55 و5 يا عمي كمان كده 60 وقت اللي بيحصل ان انت مع او تحصل مع وتخاف يبقى شايف يا اتقل حبيبي اتقل ايه التوهان؟ مالكش دعوه دعو الصوت ده أي إن كان هو ايه؟ فشره ولا ده مهندس صوت ولا ده حرش ولا ده حرش ولا ده طيب يعني <تصفيق> انا بعد هنا انت بقى هنعمل على الصوت كده اسمع لو ما سمعتش حاجه على <تصفيق> ببره لازم تقلب السماعه وتحط سماعه ولا ما فيش يلا الصوت فيين؟ <تصفيق> وضع انه سيستولي مع البلس. ما عاربش حاجة في كل الطب تعمل سيستوليك ميرمر اعلى حتى على الايبكس غير ما يترجل. ركز كده. ركز الصوت عامل ازاي? الصوت عامل ازاي? تستعمل? اس واحد تقريبا ضايع. انا ما قلت لكشي. ما قلتش كده. تستعمل? Okay, ما there? نفس Okay. Now عينتين. the the bundle, or take a good wish. open, all <tries> <tries> سؤال يمكنك ان تجد ان خالص. ان تجد ان تسمع كده. تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان كده. ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد جنب الشمال So now I'm having an inspection of the vision. تلات حاجة كارديو وتلات حاجة نيورو. فمش مش مش لازم كلهم يوم هيبولك. يعني بلاي عندك تبديل وتوفيك انا بتحصل معينه معينة. ان انت غاليا يجيلك يا كارديو شيست كارديو نيورو شيستو نيورو وهات كارديو. هو اسم حاجة. معظم الحالات اللي في هي حالات الموصولة ده عشر حاجة. يليها الفروم كلاس. طريبا تنجل برسولة خالي سمع سينة سينة سينة ما من من الاخر مهم شوية محتاج شوية تشوف تشكل ده ولا لا وشويات كلا طلا جالس لاجد الشيء مش في اي فكرة أخطر من شوية حاجات معانا ركز عليها. انا عندي instruction عايز, عايز واحد عندي أشوف الشيء وبالجستر. كده عايز ابص على السكين، عايز ابص على كده في دايركت بين في لا هبص على اليرات المؤمن وعايز كده ابص على ميديا كل الكلام ده بس اهم عندي تركز قوي هما و mediation و mediation و mediation". لازم حاجة يكون عارف مواصفات كلكم هناك لك من المشيئه من المشيئه التي يجب ان تكون هناك نوع من المشيئه التي يجب ان تكون هناك نوع من المشيئه التي يجب من المشيئه التي يجب ان الى من ده ريشيو يجب ان تكون هناك نوع من المشيئه بتاعك يجب ان تكون هناك نوع 35 ل 49 ما يكون احسن ما يكون ما يكون في السي ده بس ولكن انا عندي السي تي انا دلوقتي في الحكنه كانش دابرا عندي هل تقريبا المسافة. ما بين اكثر نقطتين في الانترستول في كده ما بين الحتة دي عند كل صور، وتأظهر دائما الدين، ودين. دي المتأسسة عن طريق حدتين عرضين من الجسم. يخلالك بقى يشتري من هما، من داخل سيل لين. عشان البرست، وخصوصا لو كان الحلق بيز او فينير، هديك فولس استنيشن اللي عندها قدرة كبيرة. فمديك أيس عرض حدتين، أيسهم من الأنثيرو سيل لين. عشان تأكد البرست والفاتر اللي في هالثديات ما وش يجيب فونس هاي دعمه. الدين اللي حضرتك وحضرتك لازم تاخد بالك منه الاصل ان انت لما تيجي تشوفني من هنا كده تلاقيني اصغر صدنة بسيطه من اللي جنت تشوفني من هنا كده خمسة لسمة والمفروض ان حضرتك لما تيجي تشوف اللمت بتاع التركير من اول كريكويت كارتش لحد السوبراستيرنا النوتش المفروض ان هو بيديك او بيديك العينين بيديك نعيان ثلاثة طب لما أفضل هي فين الكريكويت اللي بعد إليس يعني بصر عارف كفحت أدم اي دي أول كارتنجدرس بخونن ستقف لك دي اسمها بفيرول كارتنج دي اسمها بفيرول كارتنج تحتها على طول حاجة بالعرض باينة أول بان تتفيرها في الميز رفعين بالسلطة بتلاقي عنده اللي تتفيرتها باينة جداً أول حاجة تحتها بالعرض دي اسمها بفيرول كارتنج المفروض انا في النيوترال بوزيشن ان انا عمل كده ولا كده ولا كده المتخد ان انا من الكاريكول كارت في الحد للصوبة بتاع نطش ثلاثة بيجرز. اكتر بكده مش مرض. انما اقل من كده يبقى ده اللي بيزيز عندي وفي حاجة معينة هنقل كده بالوقت. ايه كمان? المفروض ان الربس عندي احنا بنرسل الربس كده زي البخم ما شوية كده. بس ايه من حاجة مش كده. بنت عاملة كده. ربس ميات. عاملة كده. بتعمل كده في المنظر اللي جديد. ربس الاصل او بي. سوف سيكوانتين لي. سوف ودي الطبيعي ان انت لابن تيجي تقصين مع الجنب مفيش واضح قوي، ما عنديش اي خيطورس موجود. يبقى كل دي مواصفات التشست الطبيعي. اي حاجة غير دول يبقى بس تاني. ده ماهوش طبيعي بس لو جيت قسمته يمين وشمال هيطلعوا اثنين زي بعض ده ماهوش طبيعي لو جيت قسمته يمين وشمال الاثنين زي بعض ده ماهوش طبيعي بس لو جيت قسمته يمين وشمال الاثنين زي بعض يبقى دول اسمهم سيميتريكال ابلومال شيب عشان ده ماهوش طبيعي لكن لو جيت اسامتو الاثنين مش ضيع بعض اسمه ا سيميتر كالابنوبر شيفه الجسد السيميتر كالاهم واحد فيه هو سيولي اللي الاسم اللي مش منحبو اوي المسموح بيه شتى انزيد العيان او حاجه بسيطه بارل شيفه الجسد عامل زي البرميل السيبرميل مش حلوه يعني مش مياشي ياجاي التوريس التاني هايبر انزيد الجسد اوع يكون تمامًا لما كنت قد كده السؤال دا كان بالحيار من المطال يعني إلا عندها السوليد الانترسولي لانتر بتاعه بيزيد ليه؟ فبقود نفكر زيك يا نفسي بقى اللي كده زي العقل الصغير بتفكر ان هوا بيخش نعم هو بيخش في لا حكسة؟ ما نضغن ان إنه هو هيخش يا الشست. لا، مش كده خالص الفكرة فيه؟ الفكرة دوتور كوزان طيبين العين جاي ركز كم بذاتها خوف؟ لا خوف قبل ما يتد بعد ما يتبع وتطلع منه في الشكل يعني تازلوا عام كده اللونجة اول ما بتطلعها تبع عامل كده تسيبها تنشف شوية تبع عامل كده يعني الاصل ان اللانج عندي is elastic you tend to collapse اللونجة عندي عام زي elastic المضغوط عايز يكش. والجست عندي tend to expand عايز يطلع لبره فده شكل الشيستك الطبيعي بالمنظر ده ليه عشان الماين شداد هو ذات نفسه بيحاول يشد الماين فتا بين بين الناس اللي عندهم سيلو بنيه في ساند ستايل اي كمان السجايه التونجيتال بالخان اي حاجه وبعدهم حاجه اسمها لوصف ايلاستيك تويل يعني الماين بتتحول من استك لبلاستيك ايه الفرق بين الاستك والبلاستيك الاستك تيجي تشده يتشد تسيبه يرجع لطبيعته تاني البلاستيك تيجي تشده يتشد يسيبه ما يرجعش تاني فاللانج الطبيعية على هذا الاستيك بتشده. في بتشده في بيرجع لطبيعته تاني السي يو دي بقى اتعمله زي البلاستيك اللي تشده وما عاد عارف يرجع تاني بركز بقى اشوف ايه اللي هيحصل ايه الحاجه اللي بتشد الشيست واللي دور مع التشوه ده تلاقي اول حاجه لان في الوسطيه الداخليه بتاعتك اللي بيتيزيجي لحد ما يبقى قد دوم او القوين اكتر شوين. عشان كده بيديلك سيركولار قط سنكشن واحد لواحد مش كده بس ت... لان بتاعك بيزي بيزي بيزي. الريبس اللي كده الانجل اللي كانت وايد سبب وسليم جد هل برأك المنصر هذا عندك مش ناس كده المنصر ده اللي عندك حامل كده يعني عندك منيوبر باستيرناي باديو باستيرناي والأنجلي بديوس تبعه الباديو باستيرناي مش توي بتاع والسوبر بتاع تحت لما الأستيك بتاع البادي فك الشست طلع له فاتك السيركولا كالسيكشن إنما لما ملقاستك تعمل بطويا مسترمائي فاتك بسورا السير ما ننطش باري لفوق فالتراكية يتيقلك إنها قسرت فتلاقي عند الناس دول إن بيحصلوهم شورتني في السيربايكا التراكية تلاقي عندهم السيربايكا التراكية أقل من ثلاثة فيكر في صوابه للعيان من الحاجات اللي بتاعمل في شورتني عندك أبورد اندرولي أو بيطلع عندك أبورد شورتني بالسورة بيسوبعصان الوتش ودايرت فيما بعد الناس دول الدايرت فان بيبقى قوي الشده المكان تحت بس يجي من حته من غير ما شدها الصوره السنه النوتش لفوق وده بيخلي لك التراكيه فوقها يقصر شويه ماشي كانوا دايما يقولنا احنا عالصغيرين ان الربس العظم اضعف من الكارتليج الريب ماسك ان ده بيكوست كوندرال جونكشن ماشي من ورا برتيبر كارد جوينت العظم نفسه قضو عظم من الكوستو كارد جوينت لو قلنا لو عربيه خبطتك من الهيتر الفرقع من جنابك حسب ما الفراكتشر لبس لسه سليمه يعني عايز اقول ايه عايز اقول طبيعه اللف كده اهو بين الستيرنوم اهي واللاترال سيدي ده بتاع عامل بيزيد بيزي بيسي الرب هيتكسر الرب هيتتكسر هنعمل ايه بغصب عن الجست الجسم اوتوماتيك يبدا يميل يميل يميل لقدام بتلاقي في عندك هيفوزز عشان الريبس ما اتكسر ودي من المواصفات البارل شيفت جيست كل ده كلمه السر اللي فيه بقى ترجع ودي اكتر حاجة في هو ده بس يمكن فاكرة سنة بتشوهاش كتير الليلاترالبالجة والتبعشة يعني ايه الحاجات عالي في الفيشن وطمانه بحاجات ده بموتر انا داخل العام بالبوتر ده كده وشاي بسدر اليمين يحس ان هو داخل شوية بسدر الشمال اعلى شوية بطورة بتقول لي انا حاس انها هيبين بتاكد شوية انا جاب لا انا ان الشباة هي مع الله مين الصح خلال نحن ننفس جيدا. الناحية اللي بتتحرك احسن يدي الناحية السليمة. حتى لو كانت لحظة ايهو. الناحية اللي بتتحرك او حش الناحية تزيز ده حتى لو كانت تتخرجها لبنك. يعني. طلعن كده اهو. منظر ده. اهو. وبعدين. ننفس جيدا احاكي بعد اثنك. واضح ان نحشي اليمين من اتحراش كويس. واضح ان تتعني رايز بقى أي حاجة. نفس المنظر ده. نفس المنظر. عم واضح ان الشمير متحركش قويس. ده عندي لفت. او يومو توركس. عنادي باطل. بايزا الباطل عند نفس قوي. اللي بتحرك او حش من ناحية الدستيش. الفرق احسن انك الايه هيلثي ودي حاجات اللي ممكن تجي في الشيب تعال نخش بعد كده على البوزيشن اوف الستاين اب ده انت متحددوا زي ما ده ازاي لو عندك لوحدها او زاء الايبس لوحدها ما تقدرش في الستاين اوكي لو وصلت للفيجور ده فور هايبر اي حاجة محركة عشان نقول مشكلة في مشكلة ميديا ستاينر محتاجة ان الاتنين يكونوا متحركين مع بعض في نفس الوقت في نفس الاتجاه. فده اللي زاعتها يقول ان ميديا ستاينر في مشكلة. الايبكس هارفت انها تحركت ازاي? انت انا اخلم شوية. والتراكية هارفت انها انيسفكشن. بطاعة ناخد اتنين الجملة اللي في كتة الذهب تدها بأس في هو يبني التراكية التضيعية ايه. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه Man, I'm just gonna show you. I'm gonna. <تصفيق> لو حد فايمين دي مشكلة عبو التكاترة. لو لقيت في برجة دي مشكلة عبو التكاترة. جي عندك شفتينج في التراكية. وده مش طبيعي. السيربايكا التراكية السنترد. اللي لو حساك ماني كريم. انما انت تراكيات اللي انت شفتها وانش ماتشان او اكسرين. اللي بتخلي الهرد او في حاجة عندك اللي هو القرش بيزوق البرونكس ويزوق التراكية شوية فممكن. you عندك a tracare on the الشمال of the edge عندي little bit the tracare is a mass limit the tracare is central, radiologically, and the x-ray is shifted to light before you go to the vibration, before you go to the percussion or the trotation of the chest you انا قبل ما اخش عايز ننتظر على اتفاق او الطبقين او شده اول حاجة ما دنساش ان احنا نعمل بسم الله عبد الرحيم نعمل بسم الله عبد الرحيم ازاي معنى ايه بس انهم اشوف قدامي جنبه بس على السرير خد نفس على رفع زي ماشي العيان عايز اختبر اللاترون بتاعه الشيط فعاك عمي الهدفشن باوحط ليه وعنده جد باقول له ويسا عايته قامل اب دكشل شوتر. عايز تشتعل اي حاجة على في الهدفشن بقى الهدفشن تليمسكشن او تسماعك قلو بعمل اب دكشل الشوتر وبعايز اشتغل على الباك نقعد عينات. ونقعد في الملطب ده كده الفات والسكين والاسكابولا قبشة قوي عايته دي بعد ذلك قوي السماع عن الباك بعدها قوي اوي ايه لك اوي البركاشن. عشان كده خلي العيان يعمل الشولدر الشورد. ايه تديني قدام كده. وعينك تديني قدام او ايدك وراسك كده. الحركة دي خلت الاسكابلة تتفتح لبره. خلت الجلد تتشد. خلت المصر تتشد. سأرابطك من اللانكو فليشل. لما اي حاجة هنعملها عشان ان شاءول تاني. البركاشن وبركاشن بسكارتيشن مالحسطين. حاجة لو اشتغل اي حاجة من قدام اهو. كل حاجه على اللاترال فليكشن الابدكشن حاجة على الباك تخليه يعمل فليكشن انا هحط ايدي في مش منطقتي ان انا اجي بقى على وانج في كل السبيس كل اللاينز اعمل في فانا باخد اماكن اللي فيها دي هركز بقى فلما فين الاماكن العشوائية؟ عند اربع أماكن في اول دي اللي هي تحت الفلافكل اللي هي السوبرا سوري سولي الانترا كيكيكيكيكيلي عندي من تابل تلاتة الماكسة المهمة. سوبرا مماري، انتر مماري، مماري. وكل واحدة من دول ميديا بلانتبار. يعني عايز اشوف تي بي اف. عايز اعمل اشوف فيه ولا مفيش بلوريكات اشوف فيه ولا مفيش بلس في الكاش كام يبقى عندك ميموري ميموري ميموري بس الله يخليك الله يخليك بالله عليك بالله عليك اللانج اخرها عند الريب عشان يا عمه. 4 4 4 4 من مره 4 4 4 4 4 4 على كيس بي اكس 4 4 4 حك يابا يا اسطى ابو اسمه مهندس وانجى خلت دي خلاص يعني لما تيجي انفو يديك لو زي ده كده خوف جبل وكبير يعني ما بنسرحش قوي لتحت يعني عشان عادش لاين خلاص يعني بس هنا بس يا ابني ده خطوس يا ابني ده تجيب البلادر يا ابني من تحت بقى في دي مش لاين خالص ركز بس عشان مش اي خط فيه خلاص فايه الخام ده حطه دي اهم حاجه بره ثانيه الميثودز ان هيش ماشي اا آه... اللي هحطه فيها بقى دي الاماكن اللي عامل على اللاترون عامل ابدكشن زي ما مع هقعد العيان عندي هنا في هذا اللي كده الاسكابلر السباين. مخصوص كده فوق و beneath سكابري، انتر وتحت سكابلر، و تحت العقل من ميديال ميدير للاترل ادرس اتلزم تبصوا لازم تمشي بالشست كل حاجة. ميرور ايد لازم تمشي بالشست كل حاجة. ميرور ايد يعني ايه ميرور ايد يعني لازم حدش خلاص لي الانتيرو كله ويجاخد البوستيرو حدش خلاص لي الميديال كله يرجع في الاترل ماشي ابر انتيرو لا ابر انتيرو ميديال مع ميديال والاترل مع الاترل وده اللي احنا نشوفه ان شاء الله هنقول عليه الجامده بالظبط طيب عايز اعمل فاليشن انا شايف بالتشست بتحرق كويس حاسس ان احنا يوم بتحرقش كويس حاسس ان الشمال بالضغط شوية من اليمين وطرم انت حاسس كده وحاسس بتتأكد وتعال اعمل اول حاجة في التلبيش الـ Confirmation بتأكد ان اماشي صحة اصلا لأ Confirmation of the chest Expansion امان I ثلاث mean. حاجات بحاطة بتيت ايوه اللي مفيش اندلس كده بعد حاجات هارد حاسس ولا مش حاسس بالبورتال كده كده مفيش عندك الحساب واضح ان اهم حاجه عندي الكونفيجن لان البلبة ورونكاي والبلبة مجرد ان انت بتسقط لي لك كده والعام بياخد نفسه هتحس اي تزيئة بيديك ولا لأ احنا نبدأ تقول فيه ولا بيش البلبة ورونكاي. الراف مش هيجيها بشكلك حاجة بروز عشان عام بيبتفكح ومش هيجيها. البلسشة ازا باخدناها تبكاري. يا دكتور بين آآ بين يعني ما حد تشريسة العيال مش حاجة تدريب ولا لأ. يعني هاجب في الاماكن انا هدفعنا عليها. مصنع عمل حاجة هذه هي الفكرة بكرة ميدل ميدل لا فيه بس خلاص أنا واحد تاني بتاع اي جاي بيصور. اه بين جامد بين جامد عشان كده انا بشوف كده انا في وغالبا معظم الاسباب اللي بتعمل لك اندرس تشست اسباب تافا صواب دي 9 وصا حاجات حلوه اللهم الا لو كانت في عندك اندرس 7 تخاف شويه ممكن تكون كيميا مان مان انما معظم الاسباب اللي بتعمل لك اندرس اور سايكس كوستومريز نيورايتيس سيرب زوستر كل دي كلها ايه في يعني كلها وما أفع عند كلمة أول حاجة المترجم للشيست إكسراش الشيست عندك ملتان من فوق غير تحت من فوق يتحرك بالموضوع ده كده تحرك كده والشيست عندك من تحت ها انت عندك من ورا من تحت بيتحرك كده من فوق من ورا مش من الروتين تشيست اكزاميشن يعني طبيعي انت بتاخد نفسك العادي الجزء اللي ورا ده السبسماستويد الترابيزس واللاتيسيموس دورسوري والسكين والربويد بتشتغل انا بشوفهم بيشتغلوا عبت اوقات عام برسببات الاسترس ولكن بشكلاتكم تحكي إذاً عادةً هو مش بالروتين إذا أنا عمل له إجزاميش عشان كده تركز سببات أماكن أبران تيرو أبران تيرو أبران تيرو أبران تيرو هعمل إيه؟ يتحضر لك اليمين على النص الشمال تعسل العيان ويتحضر لك الشمال على نص اليمين بها كهزي يدك اهو على ده ويدك اهو على ده تخلوك يدفع على الجابكك والأثنين يتقابلوا في النص وبعدين. نفسح حق اللي يمين اهو نبص ده اللي شمال اهو اللي مقابل بالنص نفسح حق ايه اللي دي متحركه زي بعض خلاص بتحرك. ما بتحركوش قوي في ليبيتيشن ناحيه الحركه وحجم الثانيه ديزيز ما عنديش رقم ثابت الكتب حاطه فوق انا في عندي رقم ثابت الكتب حاطه تحت تحت عشان تعمل اكزيشن هتعمل ايه زي ما كنا بنعمل كده ايه مش بتاع سبوست انجل ولكن هاخد فوتو مسك يعني عن ايدي الشمال على لفته بوست المط ايدي اليمين على رايد بوست اللي قص اليمين على لفته بوست المطر والشمال على رايد وابدا احاول اوصل في النص واخد من الاسكين زي ما عملت الصوره كده او زي ما عم ان شاء الله عليها واخد من الاسكين عند سبوست الانجل هنا كده او عند السات السله ده وعدين. اخيرا ناخد نفس بايسيل كده هنا والادين ده في النص ونهايه الفورد والسكات واخلي العيان ياخد الاصل ان على الاقل النص ده يفتح انش يمين والنص تاني يفتح انش شمال فالمفروض الطبيعي ان المسافة بين الفورد واليوت صراينه في الاثنين دول اللي انت واخدهم تزيد على الاقل 5 سنتي في الانسبيريشن بتزيد اقل من كده يعني في عندك ليميتيشن اوف موشن بس في مخصص بقى حبه حساسه كده ايه هي؟ ان انت واخد الفوق لازم ايديك تكون الجيلاتينة البديل ايديك تكون لكس يعني بص معاكم ناكراك واضح ان اهو وميدي فرصة للسكنوس في العين عشان في ناس ماسك بطلع عند ام العيان يابني يا سيب ايدك يا حبيبي مفيش شباك اراجش راشيل داخل يا يابني دي الجريبس يعني خليك كده يبقى كده. خلاص ياخد ويدي معاك بتبقى المسافه تسيب على الاقل 5 سم كده مش كده عندك عينك عند اخر عند كده 10 معاك نفس القصة زي الفل يبقى انت يا يعني باي لسر اللي وده الاغلب لحد الجزيمه او ناحية ليميتد اكتر من الثانيه وده اللي احنا هنشوفه هيبقى معانا لو في حاله كانت ان شاء الله دعنا على البي في ار ايه فكره البي في ار البي في ار ال في اختصار لحاجه اسمها تكتايل فوكال فيبرس تكتايل يعني محسوس فوكال يعني صوت فوكال كور ده الصوت نفسه فيبريتوس يعني فايبريشن يعني محسوس سميها سنسميها الزلزال الصوت المحسوسه يعني يعني. كلنا كذا لو كنا حطنا هنا كذا على اللاريكس او من بعض كلنا كذا وقول اربعه اربعه وقول اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه مايا، بيفوت الله وكم واحد ثاني أوبس بالل تيبكال ما يصير لك فيش، الكوتشز خلاص، والله ما يصير، الله إس حدوك الله خلاص، أربعة أربعة أربعة, أربعة. عالي ارجع والاربع أربعة تا صدري لما تقول مش حاسة حاجة عشان تقول بيش أصلاً عم تبني نفسي هو يربعة أربعة خلص عدش من قارك ولا أربعة عربعة. أربعة منطقة دي ما يجو عارف استيبوية عرف ان كل حرفي حروف همسه وحروف مش عارف ده حاجات بس فاط المغلوبة وحروف عالية واستعالة وشان حال كده واختباء يعني كل الحروف ليها كل واحدة لها تبدوضات. في حاجات بتغن وحاجات ما بتغنش حاجات بتهز وحاجات ما نهزش. فاكتر كلمة سهلة وسيطة للناس كلها هي كلمة اربعة اربعة. يا دكتور انا عايز اربعة اربعة انا عايز اربعة اربعة مش عايز بص بص. يا نعم كله 44 عايز لو كل كدد.. 444 عايز رقم أربعة. أنا عايز رقم أربعة. مش عايز مش والكفر ده جامد يا ابني انا الشاشه بتقول لي ركز على أنا, انا عايز اقول 4 عشان دي بتاعه 4 بالانجليزي بتهز جامد قوي قول مثلا 1 2 لك فايبريشن جامده تقدر فايبريشن تنزل تنزل تنزل تنزل وتنزل تنزل وتنزل الوسط عندك فغير الهواء. لو عندك اي حاجه من الحاجات الثلاثه سي اللي هم او كولابس او كابيتال ديجن او وسط كثافه المنجس انت عارف ان الوسط الصلب بينزل اسكوب بيدرسوا احسن وسط زي احسن الهواء. عشان كده ال تي بي اف كما هي عشان كده الثلاثه سي دول اللي هما والكولابس لك ولعكس اي حاجه عندك تبدا انها تعمل عازل او تشيل الونج او تبعد ايدك عن الونج زي موه زي الفول زي فيزيما زي اي حاجه تخلي الهواء او ما يدخلش هواء قوي او تسع الونج عندك يبقى انت ساعتها يبقى اسمك عندك اللي هو الايه التي عندك اف شويه من التي بس لوحدها ما اقدرش اعرف الحته دي طبيعيه ولا يعني أربعة أربعة أربعة أربعة هنا أربعة أربعة هي الأخبار والله دكتور الحاسب اللي مين على الشمال شوي طب اللي هي الطبيعية والشمال اللي يديك ولا الشمال اللي طبيعي اللي يديك إنتي بيتكلس من ضاجعك لس إنتي بقى هلأ طالع حتى دي فالي متى شنو فمك تبي تخطبط ليك على دالنس ومش عارف قسم ما اسمها برونكيل فيدي في مشكلة هلأ طالع حتى دي ستوني ضلمس وما فيش في أو تيجي بي... في صوت خالص دي بالنسبه لازم تكمل في البي انت ب 10 عشان توصل او تكمل التشخيص بتاعك هي يعني لما في الاماكن عليها <وك bright> ممكن فاضي حاجه تحط ميديال ميديال مي ميديال ميديال انجز نفسك كله ايدك <oversusions> مامري وانتر مامري وانتر و واول اكسلللي و اكسللي. سوبر اسكابلر وانتر اسكابلر وانتر اسكابلر وانتر اسكابلر. ولكن. في مرفوضة منا قوي قوي قوي. جاسنا تكفيل بوكال فيراميتوس. ايه? في زلزات الصوت اللي المح سوزة. مش في بالتساوي. موجودة في الاماكن اكتر من الاماكن عشان كده لما حضرتك تحط بالمنظر ده. اللي تحس البيبريشن عندك احسن. موجودة لاترال. وبيحس البيبريشن او حش موجودة من جدا. تيجي لتنقل الناحية تتاني يزال كله. بعد تلي بتحس احسن ميديل. ولي بتحس او حش لاترال. خلي بالك في نفس ذات اللام مش واحدة. في كل حتة مختلفة. عشان كده لو حطيت ايدك كده لازم تيجي اليدك تنجي حطان ناحية تانية بالمنزقة تانية لو تستخدم ايدين يبقى ديك يبقى يا في بس بس ما ما بس يحطه داخل الحان خلال كده بس داخل وشافهم بيعملون كده كان قاعد في قاعد جنب وشافهم بيعملوا كده باعة باعة باعة. بس والله اقسم بالله تلال عم يتكلم هو ويرجع لا لا السؤال لك عيشه كويس بس دايما خليك بيد واحدة عشان الاحساس يكون اقرب ليها شويه بقى عندي في عندي في عندي عندي لو ما بشوفش اي بونس وعمور لو التراكيه حتفه في ناحيه شويه اختاري اسنان مسطويه دي بقى اتبعض شويه ودي اسمها ساين. انما انا في بالبيشن عندي عايز اعمل تلات حاجات للتراكات عايز اشوف طولها عايز اشوف متسنطره ولا لا وعايز اشوف فيه ولا مفيش حاجه اسمها اتراكات تلت طولها ببساطه شديده كده في الديوكريدوريدوسيشن اللي الشمال على راسه مثبتها كده ووصلناها ويديك اليمين تي الكارتلي جاهي يديك هنا كده تلاتة اه يما انت زي كل حاجة اخطر من كده ما يهمني ايش من كده يماشي معها ماشي عايز اشوف السنتراليك بتاعي التالي خلي بالك مكانك راكية يستطيع المتطيع بلدان بلدان ستين مصلي هتدخل ايديك ما بين الميتر بوردر تاتل ستين مصلي واللاتر بوردر تاتل راكية يمين فيه ملحوظ نيب دي. الملحوظة الاولية ان حضرتك وانت بتعمل بالمنظر ده بقى بتاعة الهاند أو, او البيجر اللي بتحس احسن ناحية الترافية. والنيل اللي بيحس اوحش ناحية كريستان مستقيم. لما حضرتك تعمل كده بقى النيل اللي بيحس اوحش ناحية كرافية والطلب اللي بيحس احسن ناحية كريستان مستقيم. الاحساس يختلف شوية. دايما القالب الجست ميرور ايفيت يعني حط ايدك كده تقلبها الناحيه التانيه ايدك كده تقلبها الناحيه التانيه طب تريح ايدك يا ابو فرنسات ايدك كده يبقى البامب من تحت والنافر اللي فوق يمين او شمال مش فارقه ينفع بيد واحده ينفع ينفع بايدين ينفع بس بالله عليك لو حضرتك كنت في مساوات المخالف اقسم بالله ما في أي ثاني دوم مستخربي ومخبين عليه عشان هي روس الأطروحة ده من أصلاً. أساس عليه هذا مش عايز في لا من من أي ده هي هو ممكن تتحرك فراغ من تحت عايز اقول ايه ده مش سنترال من فوق هنا دي اخر حته هتتغير صاير تيجي تشوفها سنتر لا من تحت خالص من هنا كده دي اول حته هتحس بات فيك طب كده خالص حاجة. وهنا خش جامد تاني غير مقبول لاي حال من الاحوال احس بالتركيه حافه في اي ناحيه من ناحيه حسيتها ده مشكله انا اشوفها بس في الاكس ري انما كلينيكالي غير مقبول ان انا احس ان انا عندي فجاحه عن ايه فاهم يبقى ده اس وي دون ذا سنتراليتي اخر حاجه حاجه اسمها فجل الصيد ده هو احساس الصياد هو ماسك السناره وبالبلدي كده السناره على اني حاجة تشد سنارة مرة واحدة كلنا كده لو جينا عملنا اكستنشن اعمل كده لكم وهات يدين كده وهي مالزة ببطوف وحاول تسابل او كاليكول تقفل من تحت كده مشو انت كده بتعمل اكستنشن كده قد نفس جامل حاسب ايه؟ وده الطبيعي الناس اللي عندهم في سي و ب دي بتنضم مع الانسبيريشن الصناره دي اسمها انسبيراتوري فاكل طالبي ودي من المواصفات السيوب دي ودي اللي ممكن تيجي لك في الامتحان احيانا مينيا بريس اللي راكن في الوحش اللي هنا اهو لو في عندك انيوريزم في الاورتر ضورته اللي هو الاحمر كده أوف أنا كان يرزب على عشرة طوابق. الله الله حضر تعمل كده. لما النظر يعني تعمل extension من منظارلك تشد تركيكوا. بتدخل في الانو المفروض حتى لما تيجي تعمل كده التركيه في مسافة بينها وبين العشرة طوابق. نعم أوف أنا كان يرزب لما تعمل كده بدخل تركيه تلسع في الانو رزب. فتلاقي تركيه تنزل تحت مع كل السسبيلاية. في في حالات لو قلت كان ريزم انا اللي بهمني في التراكير اديلك دي لحضرتك وحالات السيوب دي الناس دول وتشت تحت جامد شكرا لو كان العمر الله And that was very, then...